وقالوا هذه أنعام وحرس حجر لا يطعمها إلا من نشأ بزعمهم وأنعام حرمة ظهورها وأنعام حرمة ظهورها وأنعام لا يذكون اسم الله عليها افتراءا عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون